Mr. drózon for az right Let hang quién file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 هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ أَن لاَ يُفْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله له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 وَلِلَّهِ خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة نيخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين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 اتى احدكم الموت فيقول ربنا منى اخرتني الى اجل قريب فيقول ربنا منى اخرتني الى من الصالحين